أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهيه اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا غير الله تتقون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ إِمَّا أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الْقُرَابِ أَلَا سَأَمَا يَحْكُمُونَ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 119. ويؤخرهم إلى أجل مسمى 110. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 111. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ثُمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَحْمَتِنَا لَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ أَفَبِعَمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أشرك أن أشرك بغلية ابن وحنا كمِلَة عشيرة دي ناس على كنا صابسنا على تفسير القرآن الكريم كه فقرية لغاتنا أيات نبuka كفرية هاي أيات كويك كمثنا نبuka باللغة نايا كمِلَة من صورة النحل أيات دافرية دا تطباتنا نواكوه دي هاي من صورة النفسها إذا سورة النحل صورة النحل كمِلَة صورة النحل بحده الموضوع هالموضوع عندك هذا ليس أسل الدين أيكاذب أي ليس العقيدة الإسلامية شريكتك قضاياك إلهياتك يا نبوياتك يا قرانك يا بعث يا حشر يا جزاء خريما سرق هذا بيجا ما كأي ذو ذنب ذنب يشل الجدا قال تعالى خبؤه يري وقال الله أبوه يري أدم الله لا يا سبحانه لا تتخذ حداد الضوء ماذا يفتحين إيالانين إلهين إلا بمعبود سببت وحاوة يبان باسياء إيسان إنما هو إله وحي وإلهكم إله وحي كلك معبود هو متكالية كلك إسرهم متكالية إذنك وحن ترى أبابرنا أنها أماننا ألا أنها كيئة جليننا إذن نعذف حق لبسنين إذا هذا هذا النقاط يصنقني وحا العابود أيه تبمان وحكى فقال الله يري لا يري تتخيم حيانا لنا الى حين لبم عبدو اذنين لبى فاكثرنا قدره لبمركلينو ديدي صدخ ياف يا صالحنا يالنو ومن بعده اولى هذا الذي تصدح ياف يا شمس مريت امي انما وحكى ما هو معبود سرونتا إله واحد كله ما كسر بحثي سميء غير فئيا كبقى الله الناس إخواني أنا أبي بيلف بل كقول حلقة بقا عبدو بريو إلا أسكدو بس هو عليه الله شمئي سب سبقة إلا عبدا يوامح و هو يا وحا سماوات كاسugan وليالكا يا وحا كاسugan اي انتو شايسوليه اذا نعد كميلكيالي اي ماجسكالي هيا عباده مودن وله اي بكل دي ما في السماوات الى الليال غدوه وحا كاسugan اونا والارض وما في الارض وليال غدوه وحا كاسugan اي اون با اشغال اشكار وخلقا اومس بعذيدا الدونسي وتصرفا معمول إساق أولا إساق أفورتي أوهانتا أوه مامولانا إذاً سيئا لو عابود إساق أما وحا وحا وحا بكاقبا لوهق ربديها هو له أبو الدين العباده واصبا جوكتها وقضيها حلة الخلق بشر باداتها ومدى اللقوهما الذي اللقوهما إناد عابوده إذاً عباده إناد جوكتها إسو هذين يمالي فقالوا يقولون أن العبادة يجبت أن يسألونها أما العبادة يجب أن يكون عيارة إلى عبده معه أفغير الله تتغب وإنكير نوعه يقولون بي حتى الآن هركة إياه دوكة يقولون عزلة يبينوا لأيها سيكونوا بأسطة وحانوا بي محود بلايهاي حوكو تاري حوكو يالي كره فغير الله الى ما انا وعكره ما تتغرك عوسني وانك تبدا هذا لوح النعمه ان لا تري انك الى كركن عويه مالين كسباي هي مد موقته يا ماذا وما بكم وحا اذا كسبن من نعمه برواغاء فمن الله يا نعلم نعمة كثيراً سألن لو عابدين قولك وحانا نعمة أحكولها سنين لو قاقب كرياء عبادة أبيسي أما يسكين لو يسكي عابدين نعمة يبقونه النعمة وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن كورك نوحو كبديين فروا قديسي مذ موقات هي مذن موقن لبضت إنه لا ترينك لنا وإن سومرنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا منعمك إذن أبوري يا ذينك نعمة الخلق ونعمة الإيجاد ونعمة السعي إن سوا أبوري الله إذن أبوري هي نرش الله إذن سيئ هي تغطي الله إذن مكانئي نعمة إليك العجيب بكتي ماذا ملك لي كتي ماذا أمر لكن حمرة أردت كا إبى أتمر كتي ماذا اللعوب بقناش يا هيو بالورنايا لما تدمركو فإذا لم ينكلا للآدية كلك عسى ربيه سبحانه ثم انت إذا أمسكم حدوه إذن تعبتو رو أعضر رونيب قدر حدوه إذن كله أباري حدوه إذن كله ألاذي حدوه إذن كله فقري تمرك عدلينتان مالك لما فإليه إلى الله أبوين عاقي لا إلى غيره حيث كلا محموا يديسان ومشركين قلت إلدانيين بأصنامت يفنك يسرين دمرين جرين بارك كجفي جرين لكن مركة الليتان الله يكو على ري ومن الغري شهل هذا ما أنت تجوكت مركة الليتان مشيكين تبريك أيها إدان تغذر كيسا مركة الليتان بإلى غير كوية رأيان ثم إذا مساكم حدوه إذن تابتو قضوا الربد فإليه إبوا وإن عاقي لا تجألون جعره ورفعه سوده إله يوبا بالليدي كل كاعدة كانوا على العلادي نيسان أما ذو غير نيسان أما ذو حفر وعان نيسان أما ذو عالبامي نيسان إله إله نصور هذا إله نعافه إله العلادي نقدم به يدله ثم كذا إذا كشف إذا مركو فيه أضر لك أبار هدوها مرك هارم ليلين فيه هدو حذره أنا عافي ماذا ليلين فيه kaddu xulawahan nafad la idin siyo markuu dibtiyey ma ila goobtu dibka feeyday fariiqunku minkum idin ka dadka idin kamida bi rabbi ina markii rabbi غير كأكو شكريا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شعب كلا يدين سيئ إن كلا الكلاوهان عيسان وإذاً أرن مضطرنا بفضل الله ورحمته إيباد يغذي إيان حريستي ضعروبكونا كويمين فزقكونا كويمين حفيماتكونا كويمين لي يكفرو حسكك كفريا حضغفرا بما كأكو كفريا أنا يتنامي أصيمي ونعمدي شكرى قدي خيل كي هل عاديو فتمتعو سكر حايدة أو سكريات كنا فسوف تبدأم بأي أعلمونه قديم دا أعقبة أمركم أولا خي دي أنك أساسا إِن حمادا إذا كره هذا إذا كره كوره يدونه إذا ما الله ما يو في هاد لما واجبيني كل كأمريكانو لي يكفر أمر إذا حماه أو كفر واحد بنان ما والله لا يأمروا بالفحشة إلا أنه حدوم هذا المفرق هو أمر التهديد حقيقة الجوكليون فهنا نوحي أقدم بأي بشر قوة واستعمالها لما أقدم مركات إذا بدأت ركاركتي وعطي لدها كوة وافي عنها ثم كاما ويقوموا دعوا وقاندون تا كوة وافي عنها برئوا البساسية هذا اللي يكفر نوع أسوأ بما أتيناهم بروها قلان سيني حيسك كفريا فتما تعور عيسى فسوف تبدأ بأن يتعلمون عقبة أمركم حال الدين وعائدون بيجو الذين كعندو وحاء وهم الله ملاذهم مخلوقا أما أمواله أن أم وحاءين تحكين تي التي تحكين كري أنا أنت كتبت لذلك عيسو ويجعلونا نحن مديتي لي ماكو مشركين ت إلى الآن ملماين ويجعلونا وحي blacks يال Extension لمعا الله يعلمون وحيثا أمواط بمتي اما أشجار اما أصنام اما اياهما لتعني ايه مواحيuz إلي يالطي نصيبا قيب مما غيب ووجي لآي خزغناهم النسينا اللي حولهم اياد نسينا انته genom النور انскُ يكُ endorsed ايهما أي أي وما جعل الله من بحيرة ولا صائبة فلا وسيلة حواليه فالله غير منها عندها سألاليه سبحان تعالى سبحان معي اما امواد اللي تاي اهدوية كوتك تاي اه اخير ابداك ستاي اه كل اوغي نياد حواليه هادئ بكو سيييي اه كو بعد غير قصيني تاي تالله اله مقعيبان قلارتاي لا تسألونا ليد ويدية أما كيف أوضح ليد كويد كنتم عن جيران تفترونك وبنون مع وعين المحبة دي جيران طلدين ويدينا يا مرك جواب تعلى ديار صلو أما شركي بنانك على جمره حدا شركي بنانك على لا تسألونا أما كنتم تفترون بأفور كنت الله الواحد جواب هذا ديار صندونا الله تبوينا ويري في عباده ادوام دي لا تتخذ حيالا إلى الهين اللبم معبود هي اكثر إلى بدن الهين مركي لييري ا اسم اللغه اكيد لبم معبود هو اكبر وزن ما إنما حيرانينا هو معبود عقا إلى هو معبود واحد منه فاي انتفاض كارك مرنا سيدي غايب مرنا متكلم فإيا إياه أن إياه فرحبوني إياه عبصروا وله إياه بأكاليجي وحوليه حتى أبورستاي أما الملكي تاي أما المامور تاي كاليجي وحوليه حسري أواحين نقفه إليساني جاء لأما يرك مقدم كأخبار وما في صماوات والأرض الله لله إيا وله إياه بأكاليجي ونقفلالالارك ما في سماواتي جميع ما في سماوات إليه القدرة واحكسوغن اي اوني باع مانا قانا وما يعلم الجنود ربك إلا هو سيقا يقان عيدما ديسا قولك واحكسوغن لا يقول إليه اللهم اللهم تأبورتي ومامولا والأرض يولا ليال القدرة واحكسوغن وجنك إنسيك كمجيهين اللهم تأبورتي وحانت ومامولا كل كسران معبود كلا لوسا وين كلا به مالية أيه وحنتا أيام معبود ما قام كرايا وحن وحبهن إبادا ممطنا وله وح كروا إب كلجي لا ياي الدين إباديا عمل واصبا واجبة أما جوكتا أما خالصة الله إسكاله حديث مر إبادا الله خالص يلي إب شوقكم على حديث قطشة أيكاسوغنادي أنا أغنى شركا، أنا شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فركته وشركه، ملكي لا سدوا كل يكو أبوري، فكما خلقك وحده له فأبد له أحد، خوش عدي ولا كلام قيد قلين، أبوري دادي يا زاق دادي يا عيسين دادي، إت كلام قيد قلين سيدع بعدي أذاك يحرق قيد قليش، سدوا كل يكو أبوري خلقه العظم وله إذا كان لديه الدين واصبا ألا لله الدين الخالص أي أي لم تاي عبادة برح الله أي أي بلائي مركز عبادة الله خالده وإساني يغيرك إلا وذاجيه إساني كبحايا ما أقرى قيب قريب ولا يشرك في حكمه أحد إلا حكم كي سياه ليسا إذو قيب لا يسركوا في حكمه لحدا أفغير الله إلا ما أنا واحكى لأنظروا يا نفع من الله النية تتقونك عبس نيسا وما بكم وحا ليستانوا من نعمة برواقعة فمن الله يبوينا حقي أيهم بيكاتبين ميالك لا ينعمكاتهم دمال ثم كجدوا إلا ما ساكم قرتوا إذن إليه أبوين أيها تجارون أقايل دون ثم كذا إذا كشف أبوين هدو فإذا الظرر دبخي أنكم حقين إن إذا قرتوا فإذا فريق قيب كلهم معه منكم إذنك بشرك إذنك ميدا أيها بربهم ربكواتي دبخا كفا إذن, إذن أي كلهم شريب بريا ينبي يشركون محادي غير كلا ولا اللي يكفروا حيث قلوا بي بما وحي حكوا كفريا أنا أطيناهم أنك يبع صيني فتنفتعوا راحاستا الكفركم كره راحاستا فسوف دبدا بعد تعلمون وقاندون تنعرب حمادينا ويجعلون مشركين توحي لما وحي ايان لا يعلمون اوكي وحيان اقوني ويان تلمان ايان شاقي كريم ايه نصيبا قيبو يالان مما حالي اي قيبو قيبو يالان ان رزقناهم ايه ايه الله تالله اله مقعبا قل دارتا خالقا مرنا ايسا قل دارتا مرنا مخلوق ايسا قل دارتا واسودان ايه فعال لما يري اما اننا خدينو داران انو مبنانا انان قل دارانو وحن ايه باهي اسما ديسا صفات کیسا لا تهديسا ايو باينو قل داران کرنا مرنا انغو كو دارتو کو اكر سكو اسکو دارتي تالله اله ماجعي اياغو دارتي الا جو ويدين دونا أما مشي حقي فواليدين قوايدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا غودهده ادكو حان جيرتن تفترون كو بين ويجعلون لله البر لكن حمدي مشركين تا يا سيدي الله حقره اياغاركي دونتا عاوا و يجعلون مشركين توهؤيلا هي بوين البنات قبله قبلها أيش هاج قلها عربته كاملة أي واحد يجلس إله الجن جبوق الرذيس أي قبله كجورس الله يدري كل كاسة قبله جير جنة و جورس الله ملاقيته وده لاي كل كاملاقيته قبله كشاجي جل كشاجي دمر كاملاقيته قبله لوش هاج إلهن أولاده إن أولاده لغشىجو أولاد ثانيًا ملائكتهن تجي يلبوط مدن لغشىجو كرينين أو قبل لغشىجو وفي سورة الزغرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الناس هوا من بالكيل شو أسوأ أول خلقه حديث ملاك الأول ما يميه بجواين شو كذا من هاي وسكذا يا ملاك أخوي كام ستكتب شهادتهم ويسأل حذرنا ولا قرايا حذرونا وحلا لي بل ما رأيت قد قبلناك وشكتن وحازم أسكتاني عبد الله شق تل غضب تل بدني إلهنا أولاد اللهي وجعلوا بينه وبين الجنة نصابا حدثني ما إلهي ما رأيت أهل المشركين أو حين الله تزوج بنات سرعة الجن جني جب قردي زقبرهني يعني أنه يقولون ملائكة يودعشان ملائكة القبلية الله للم وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله تنصيده وكلو ويجعلون مشركين توحيي الله يبوين البنات قبله سبحان يا عبلا بدل سنة قبل أهران أيها ولهما في سماوات والأرض أول إذا كيبوا بالإياه ملكي قهرنا كل إياه لحفقه هي وحاس ميشي يبقى إياه نارك سبحانه الله إبلاه أنبضنا ولهما يشتغو إياهنا ملكي قبله لشانبي قولي إجري كل قاسة إياهنا ويلل قارب مرصدين إلا إحنا قبله سوقي فالحلماء كل يأتي إلى أولاد القشيقه ما الله سوقي بيو يبدو يويللنا حجي صلى الله عليه ويانا قبل يويل القاتل عليكم ذكر وله الأنسى تلك إذن قسمة تنزيزة قيباد فرحون وحينها يقول سنعيخ حين هي رشكو دوبي جير دمركا ضائفكا حق يبال الله عليه هو ما ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين بيحد يبال الله عليه أصدف البنات على البني كل كايدنا ويل البدلاذهين هلانا قبلا تكونوا حون تنسوا ما ولا هم ينوح إليه ما يشتغون وحيج على يشتغنوا ويلر هو إذابو شرع هذين اللي فرح قاليو أحدهم مشركين تنمي دوت بلوثا قبر هذين المشرق اللي جيرا إسلام وركله لهذا قبر بايدا سي سريع يالي جيرا سريع وحنكاري وقود لعضي أو ألا اللعي ماذا حينتوها لوكتو يودورك قالي جيرا تكوك مان من جيرا إساوكو فكراية Salam, äiti eli donta, Maria on noppa, Dugi donta, Mati voit skadav donta, ajokote biluodish, lavanas. Hala te hal, he duhun yli voilla bosira, hedi lafela hgeliu, ahdu huu, mushekin ta mitkot, biliusakavar lollaali, kuolla vajhuu, vajiki siuhuun nolla, murukdarsa, muswada ko kasu ya tawara isqariya wadumana ya min alqawmi shigiidkiya golaha u u tagijee isla bashay li jiray wadumana ya sa gabar baa u dalatay tawara wadumana ya min alqawmi dadku iska qarinaya wax min suulima sheyhu ma anti dartay yooladumana ya mushiibee lugu bisareey ko gabar baa ku dalatay mid jaahil ya aya layi gabar والله ما هي بالنعم الولد بويري نصرها بوكا وبرها سرقة هي هو جاهل وحاجف كريجين محل ملا هي بوكا هي واركها هي وحدلكها هي نعك في كريجين كل شيء ليه جبر ما يقول لا شيء والله ما هي بالنعم الولد بوير وحقيقه ضري مثلا محاجرة نصرها بوكا هذا هو دوكو بصلو ماشل ووكو سو إسقامة ما يسو أنا كوتري ما يسو قربعي ولد لي فالله يا إنتاوي وركض نصرها بكافية كاركار كده هوهم من أيداء ضلقتهم عيوه أحدافع ما جو وبرها صريقة هذاي وح كترى إذا وأي وعمازته وعينك صراحة ييكون صغير نيسا كل كأحسن ما فلك هذا شو جنبي ماي كاركار ما هي الدنيا من ولد دك عشيك في كريج ما كي خمانتي أي والله مانايا مشي هذه اللوغو بشاريه مفكرا استوى مسك على كذا قيسين أيوه مهو كفكرة يا أيومسيكو إنه إيش كايش تود على هوري يلا حقرا أنت دهان لولا دغمي هذاك الله حمين أيوه لو حملا أيوه أم يدوسه إنه نار في تراغ يدور نار على ده إنه قليه لقد أنا كفكرة حكم حمدا إلى أرسوح ما يحكم على ساعة ما يحكمون تعبكين بأ أولاد حرارة ويقول أنه منكري وقال الله سيئ يشايا يا لأيان على هو يال ساعة وحاهم هذي وما وحاهم يحكمون قدوميهم سكرة جاهل اقتلنا بموين على سبيل الميزان قبله مركي إنك إنه لشان صومالي ده. وحيني قبرته وقاده وحاهم وغوره يأمر سب قف كان يجمع هذا كسر لعلي كسر قاده قف كان ده لا يا حضارة قبائل مش يقدر ما تحيله بلاد ما لسه قاعد يجيك فود اللو عيا إلا ما كلك يعني هذا شيء هذا شيء لا يدخل شيء على ما قالين وهم ظهارات قبل لو ذي أمولصي شيء لم يسكوما ذي حكرته حقا سالك خديك ويا دم afka sheeginyo suulba iyo doonso key umro sadii هذا laasi khorkeeda habada lagay kiday naxtana wiil bayda sawan ba loqala ya barida laga fiinay sawil bayda shay ilmihi waa kusteen wiishadu xibaal lagay la ya Kavataan, oi, akatemi meni se, mä oon paidana hubampan nano, eikä tulee se, eikä daapare Mä oon toden periket, ja tuomme ei saa, oi, kaida kullo, me ei saa, la kaadi maha, mä oon kanemsa, daamari. Oi, esku minu, esku se, on se, kyllä, äkkiä tulee se, kyllä. Eilen, kasvaan lukukeleen, bedeleen, haudukusti, vilki joo, kurangalla, pari, pehmätet tuksi labarimaan. وين قال لك وقال لما بيكر هيك لما حضر له يقول ايانا فيكم هذا محمد سو على التبويق يقولوا واكو سنه واتر كي جبر الله سو قال يدان ان لبا ده لغاك ثاني غيرين تي يرهدان سو با دي امين تي ذا كال اسرائيل من حوله يقادنا لو قرآن كماركو أولادك أهد الله ي... إلا هم الكو سماوات والأرض يخلقوا ما يشعوا يحبوا لما يشعوا إناثاً إلهي قبل الله قبل الله ويحبوا لما يشعوا ذكو رواداً بين ويلش أو يزوجهم ذكاناً وإناثاً ويعلوا ما يشاء حقيمة قبل هذا يكون لا تكون جوابتو خارك أنفحوا المحوطرة تقول يمينو haddii dooshiga la wada geeyay wax bartaan iyo shaqeeyaan shirimadeedii waa keen kamintu ku wi soo baabiyo kuwo ku daru kule naharista iyadeega iyo khademat haddii wadid qalaana wiilka gabar islaameedii uu ku keenay qobil aan ta kala dirirta iyada wiil islaameed ay ku keenay يا نينك لافكب دوت مصروفه ك في الجنة لبوي المدحين لافكب دوت مرنا يتيلوك عبري كبده غف قال لك يبتليهو فادبهن وعلمهن أنا وهو هاتين في الجنة كل كهداد هدو جنكو غليسو حدا نا كاغه نفيرونتاي ما حد قبرتو عاد ادينيس الله توبه تينو الله دغان علين للذين وحيوح إليه أن لا يؤمنون فيما بالآخرة ما لم تقيمه مسهل الصوء تلمان حن أي إليه ولي الله يبوح إليه تلمان العلاس الرئيس وهو يب سنة كميدة العزيز اللهم في شكاذك لا يغالب أن لا يسكب ينكره الحكيم اللهم فلصوبا مرتبطا ونكسو الله على حلم الله على خلقه هو ماني بقى له لوقفيه ويسجدوا القادن يا دومي هيسا كي دار تعالى ولو قر فياخذ الله هبوا قوانايو او سن قواني نينا ان سددك بدونهم كفف كيدتك غلايان هدي هبوا قوانايو ما ترك ابك ما تكن عليها ارض لكور كده من جبه نفسه عتو رمتكن ولكن اي شيء اخرهم مديد بو بيد إلى الآجلين ما دلنت لك غاروا مسمان لمغعاباي فيدا جاء قرت ايتي ما وماذا اجلهم ومضلار كاي ماذا كا ما لا يستاخروا تبود زعمايا ساعه ماذا باش يوجدي في دحيميا لا يستخدموا ساعه كشهر مري مايا ويجعلون مشكينتو وحايلين الى ما قبل هي يكرهون النعضايه وحلو وحي النعباينه ودان بايدانك إبامريا وتصفوا معي تلمامي ألصناتهم أربيالك الكذبة بين ومعي تايبينت أن اللهم إني قالت ليهين الحسنة جنة ولا إن رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنة حتى آخرتك جنة إيجيت إلى وحجر الله جراما وحاقوا بعلا أن اللهم إني مشركين تليهين النار إن جنة شقا كلهين وأنهم مفرطون, مفرطون مفرطون لما قروي مفرطون أيزي مفرولوي نار تلواه في لابا ياهو بحيث نار يدري مشركين مشركين تواريزة أما مفرطون واحد قد بينه أنت عقلك اللابن أي بعد اللي قد بينه المحديان الشجع كي مشركين واحد يلا إلا يبواين البنات قبله سبحانه الله أبلا أمضانا ولهم ينموا وعيش ما وعيي اشدوا يشتمون الرجال يستنوا ويلشيا هو الى بوشرى هذه الفرح قال له احدهم قال لهم مذك بالونزى كفر له لالي ولا وجو ما تجيشو ونوده مسودن مثل مدوبيه وهو اسا هو قديم والوالكب سمي يا طوار واش غري من القوم خق من صولما شيح مانتي ما درت ولا ذومنايا وسيد اللوغو بشار إيسا غا فيه معا هو كبر تقوله لا تأيوا هو كفكر أيوم سكو إنه إسكا إستون أولاتو على هولين يا دول الحق أيو كل ترسيني دعوني كأربان ترسيني حدا ترى عرور مع هذا لو يبي يسوق كلي يعني فدوك حق أمكر لما ترسي ذا كبر مع قناص هذا بعمر شهور جرى واحد مجري لبوي البعيد وقت كل كواجهي جاهلي في غارة بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنو هن أبناء الرجال البعيد وكله كل كقبض على ويل كأيضا اي شيء إيو داس كأسوين كأكو إيجا مت شو كل هالنجالس كطلاب شوقاران كل واشي شيء قولك وحا سؤلم من لقوان توموه فإنك الله قاله أن يمسكه إنه هايسه على هون مع هون ترابب إيالالقبه أم يدسه إنه جوجه في الترابية دونهم أخذ قده هذا على هوا صلاة وحاهم ما وحاهم هذا ما وحاهم يعكمون قدوميا حكمهما العزيز ولو قال الله ja ebbottovaina ju, anna sadatka, bidun mihin, kartaħħa luola, maataraka, ebbottomat taket, halajiħa, arlo la uga mataket, ma la kina jazejua, hiruhum, maali dibu uldigaj, jallahitaji, ma musalman, issaga edartsella, ma la la la la la la la la la la la وحددانتهي فإذا قرتوا يا أيمادو أجلهم ماذا لكي أبؤوا لا يستخرون ديبوا دعوا مايان ساعة وحية ولا يستخدمون وحية صهر مري مايان ويجعلون أي مشركين تبيالان إلاهي أبوين ما وحيهي يخيهون النعبين وتصفوا حيث الماميسة الصناتون عربية الكودة الخديبة بين آئلين يقول أن اللهم الحسنة جمعين إليهين لا جرامة وعاقبالة أن اللهم إليهين عن نارا وأنهم إليه مفردون إن الله هرمنا أيها وحيكوا أفضل الله باته أيها غيرين أيها أيها الرنو تالله إلا قدر صلو تني تسليه نبيك الله صبر إليه وانا قلينا أيها إن رسو شكور ريسي أي سيدا سوكالكو لعضي وأمديه لغضي ري وحييه لغضي جيي kunta loojay shaydan ba doob saalay akina gaanta ku dhigay kulka wa laga dheereeyay fuusulshi shaydan ba kadeereeyay kulka u dalyaar galay la ajma'in qofna ay ruusan daafin لقد وحالبا أسلنا إنا ندرني رصولا رصول يالبا إلى الأمام ومديالو درني من قبلك هذه الرسولة يا محمد أورتا أيان رصول يالبا ذا ومدهو درني محاد عيد دفداد فزيانا وحوق الحيي لهم أمديه الشيطان أي وحوق الحيي أعمالهم شركي هي بانتي وعرمادك مع, مع صيدي وإحيالا اللي وقفوا أي سيدا وما له قرعي إشاع مركا وضيع وقاعد تكون لقيه أو فهو سيدا با وليهم إنت باديته مملوضا كل كإنت كا باديته الدنيا هو جميل سيدا با هو جميل اليوم ما نتعدون كم حقي عدل لا تجنه حتى ينصار مرنعي حقي مرخي لا تجو وراهم سيدا يا إنت هو جميل مملئ هذاهم بليهين هذاك عشوا عليمون لحديثه وما انزلنا ما ان نودج عليك اذ رسولك محمد ادعى الكتاب قران إلا وحن نودجني لتبين اين العدل شيء الذي وا اختلفوا ايسكون فيه غديسا وحن وحلال يوحن وحر. وحن وحرام وحن وحق وحن وباطل تا يسكون قرانك كل جراي قران غشهي السنة البيانية أي مباحة وإحباط لنا والوعدي إختلفوا فيه وهودا هنون درادي وأن القرآن كقوله من الملا لا بعد الجرثومة هنون أيام القرآن كقوله جن والرحمة النعرس ولكن لمن يا القرآن كهنون النقاية أما النعرس النقناية لقوم من ذلك يؤمنون فمئنا أما قوفك عن لغوت الله جل وعلا وان وما تغنى آياته والنذور عن قوم لا يؤمنون كل كويح رمائي أيك فيدي سنايا وصدق الله في قوله وأن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد من إلا خسارة ولا اجل لتوحيد انزل ابدجي من السماء ماءا بيو اب السماء كاني خفاحيه ابنول به بالماء يو سبب تك بيو كاني سمدا سبب ثوب نار ما ذلك كنول بعد ما يتي غير اذا دبل وعلى ارك بل كهواش علكه يلا حقلنا عرض لنقل يا أمي إسكتهاو عرض لمات كل كسر بحلك رابو كأنه للكوارابو من البناء كباه عد مالا بقل وياه وبه يا عم تعرضي قاتل وصدق الله في قوله وَأَيَّتُ اللَّهُمُ الْحَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنَهَا حَبْنَا فَمِنْهُ كل كُلَّكَ لُو لِكِ لِنْ فيا اي دنوله في بسبب ما الأرض نولك بعد موتيا ان جدي ان جدي دمتك غزال بو كنوليه كاملك ادلو ايا كو جيرتا اربع فنور شور يمكن يا الله يسوب حنايو دليل موقنا يا دنك غديس لوغو سيي كلكي ان غغنا او وخ قوين لوغو ارفين ماركا روبدو انت موت لكاري واصباح يا كذلك نخرج الموتى تبكي دم علينا شو هم داعي على صوبه البعي كل كذاب يري سبحانه إن في ذلك أنت أقول هذا ربك يا ذل كذاب ربي يا ذا صوبه البعي هل لي نسرحي كذا هذا حا كوسا لآية تصيد محل لي للبعث والنشور كل كذاب ربك ذل كذاب ربي خاب كدسية خزينة كذاب صاري كومادي هو انا غابدي اينو صادخيو واخا كوما لقوم طب يداه اوتل يسمعون وح مغلى دليل لبا دنا واكن دليل لبا لكا كتي اجبذن وحو حولها اينو فلو غنو انتي با دي يعنا حوالي الناس عالم kadi ba kujir kujit, ba kujia, ana kujir hili ba kujir harag iyo sariya la fuuleeyahay inta aad mid mid ku tar maayay ana la lisaaya ana digyo us minna kowri maayay kana dadmi ba la saraaya digna difaqi maanaayo aaniga minna ku kolka aad ka وحجروا صمعين عيانا في دفير كلمانيو قال تعال فبوحجروا وإن الله كون حداتهم تدكي وعاد لديهم في الأنعام حولها وعاد كل هذه أريقي الله دي قيل لا إبرة في نووي حدات مسكحيا من شوي حولها كل هذه في رقاضة رواسلة نصيكم وإذ ورابنا مما في بطونه وحبظنا نفك كجر أوركيزا وحيه كجر يسوه كميلا من بين الفرث وص يوهد من بي نحضب عن لبنا حان اذن كورا بنا حان اصوه خاليصا نظيفه وصكو مجره دقار كو مجرته بيكو مجره تلبكو مجره وعنا نظيفه عد دبنا ana shaayeen biya do to mar beu mara marka aan afka ku qabti inaad indhiin kala doono ogay ay suunayii xabada iyo nadaafada jacaylka loo qabo kolka aanan sidaas aayaan idin seenay ilaahay marka qudradaas leh awdii somal lagu hor imaan kara ma sax lagu inkirka wax ma qaban karo iyo bacsi ma sameyn karo شبكاء كأن على لي شيدانك أرتي خلما صلى الله عليه وسلم أرتي يا بوين مقعي لقد وحارون أرسلنا إنا من الرسول إلى أمم تدي البانو درني من قبلك أذيك محمد ورطة فزينا وحقوق لهم لهم أمده الشيطان أعمالهم شركك إيا كفرك إيا ظلمك أي الله قرثي الله أذيك كلاك قابترا كسمينا يوالاقمي حتى يسيدا أولاق قابدري وإسكدين الله توقو إسلكمي جاني وإسلكمي بينالا وإسلكمي لمحو ما إسكا وحاكا حتى إلا أولاق قابدري وإسكدين لها محاجر سانا كل عضي فسينا لهم الشيطان أعمالهم وفهو شيطانك أي وليهم قلك هل كان كوذية دقاء القوذية هو الددوذية هذا فسيدا إذا دقاء أدوكا كلا عيا، لبقي يبون أيوه كلا عيا وحمومنا وألي يدين يحقده فعيا يوحاصنا و بعض لي يكفر يشرده فعيا لمنا قرماك إلى أبا معمولا عيا قرضا حجر وما يسي قرلا نسيطان أيام معمولا عيا وصدق الله في قوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله من تأبروا ما wadaa ayay ku dagaalamayaan wa lagina kafaru yuqatiluna fi sabili tabu fakaatilu awliya shayda koo kakuwa na shayda baa bandulaa kuwana ilaaha maamulaya qabada na lo dagaalo siyay ayaan بالله markaa wa soconaaya tin qadiimi zamani wa hadiibi ragasoo bilaaba ibn isyi adam ayu حق qirhay inta إلهي يا إنتي الروميس هو دن يا حقه الضدى والجن له والملائك له والإنس له باطل كان إبليس يا أردان بحير ميزا إذا فزينا لهم الشيطان أعمالهم بوقعي أو فهو شيطان با وليهم عاصيالك المأمنوا هذيع فقامين أي كالهي هو اليوم ما انتهدونك انت, انت اللجوغ حقه مالك يتغان ولهم في الآخرة آخرة هذا ده كل لأيه سيداني انتو حقامييي عذاب عذاب المنحننجيو وما انزلنا مع الندجين عليك كركاك الكتاب القرآن إلا هو أن القرآن كودا جيني لتبايين هنا العديس لهم أمدا الذي هوها اختلفوا أي في كمورماء فيه كدهيس وهودا إن لو قوحنونه أي أن نكون قودا ورحمة نحرس بانه أدجني حنوني أن نحرسوا لقوم تد يؤمنون رميني حق والله يبوينا هنزلت دجيع من السماء الكرة ما عن بيه فعياه يبنو له به بالماء على الأرض للك بعد موتها حدا أنغتيك كذل إن في ذلك هل أنت قريلا وحاكسكا الآية تصد قدرة ذي على البعث هو النصور وكو قدرة ليه لا يستوصي لقومين داد يسمعون وحمق لأيوه يقول هذا الشقينا يا أما كوا عاصيالك صم بكم العميون فهم لا يعقلون قلبك ما ذو بادي لديه ما شرماي إبليس ما قبصه كل جهازك وذي خربان ما شقينا يا وإنا لكم وحدنا بهين أيها الناس في الأنعام حولها قدو هذا لعبرة في رقابة شو نسقيكم أنكو إذن ورابنا من ماكي في بطونه ولا غني إذا كُسُجنا أيها وحنا كوارابنا من بين فرثي أصلي ودمني قد علوا حاجة ودنا يا باركوا ديكا صاجرا حس كنا كذل يا سنوجرا عنه لفرالعاد ويكبران وعندو يكوادن جاي ادنتاي كيا دبدرنا واقول ريسا بارك يا ودنا يا ديكا أكذا رئيسا هل خا سيكير ما سيكي نا خالصا برحلة اوه اكو جلال الاركين والنظيفة صائغا وضماية الشعريبين بدك دمايو ومثل مراتي النخيل والعنام مراحل أفهرة اي اي خمراض ومرتي في الاسلام هذا ادان هذا سورة دوامك مكمل كيل الجوغي خمراض وعليس وعبالشيكتاي سي اي ادان عدينيسو كل قاسد رحية طبان كيسانو اما كان نولا خمره وحارا ماي، ولا يشأ أبي، مدينة لا تجاي، مدينة ملكي لا من اول ما نزلت بالمدينة سورة البقرة كامل، سورة البقرة وحاقو جرتا، ملكي خمرذي اللود الغالن وايه قنين وضيع، هو اختياره، أن يمكن دكتلك رجوايا، يا. يا باشي عبايا، كلكو عبايا، أغلق يغفر يسنا يسا إذا، إذا وحاقي شو يا الله إماناي، يا وحاقو الغالن كناي. عن الذي انتهى كدعه جد يا الله عرفك يا الله كل مظهر كاسي يمو قالك وحلوتو الغادا كرما حقا في صنايا ويدي ايه قبرتيسا وكاسي عمر بقبضنا مروا اللهم بيين لنا في الخمر بيانا شافيا وحاو على دورا كرما كل كم من اول ما نزلت بالمدينة صورة البقرة وحاقوا جرت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير منافع للناس واثمه ما أكبر من نفعهما الى الحميه وناك بلادهي حمها بدنيهي اي ايات البقره هذا شيء تك كان بامركا كهري انتبه بمدوال سيودي وقال الجاري خير انت دي. سراد دي. من من دي. اللي عبيلتك ذي ترادي اللي غنالي عبد الرحمن بن عوف السميه حوغه عشى يدين واسوقويه ان هي بكري بالسفلوفته اشعلته كذا اللي الصلاة يبلغون إلي ومرحلة ذي فحرمت في أوقات الصلاة في صورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا الصلاة ذا الدعاء لا يبلغوا أمانا كالك عشكا وامقيني حدات سفارتنا إلا أن أفهمه سنة إلا أن ما تغرب أسكاري وامقينتاي فحرمت في أوقات الصلاة مالك إنسان ليه الكابي والصلاة ذا تجلو يعني لنبابا دعا بيجي ثلاثة كج مرحل يسد عادو أرمر حرى الحاسمة في صورة المائدة فأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام خجس من عمل الشيطان ياشى سلك اللو عمل الشيطان فاجتنبوه أمروه كفوا قالا دعا لكم تفلعون حداد خمران ديسان نوال ديسان ينتزع خمر عبايشان ليفاني ميسان اذا دتكو ولا يقانا وحا عبا مدقنا دون و الى فجر لعلكم تفلحوا اد ليفان ثاني باكه جاي كل كلبون بعد مي ديلي اما باشه دينيجه اما ليفان دوني اخر مناك مش والله سي شغي وليبا ان يريد الشيطان ايك بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ان ذكر الله وعنسل فهل جوق بقبايي فهل انتم منتو برمجوغاي شانوريا سن عمر با سلا سلا بلا انتهينا يا ربوي اله خمر ما نن نوغو دمبيته كلكو خي كو جيري وا لا داديي في شادينا وا لا جيري افكر نكاي كو جيتينا وا طفاي فهل انتم منتون ادي ليين دغنا سو دبا مار كلكو اييدا ما خالدي كوغاد كلكو قران كانو دويه رحمه دي ساره ما كمل كيل جوقاي حدي تعليمك اللهم بلالا كلامي ما شاء الله لكن لما يلين على تأكلين يري يربى اللهم مدينة الله تجاي إسلامك وعذتك مسك حدي مانكك قالي علي رسول بالله برتاي بقول بالله جارالي بركه والله مخلايا خاله تعالى خديو حيي ومن صمرات النخيل تمير تمير هذا قارق أنت بلا موالحناي حرة بالمير ولا عناي إن أبيالك من هو دقاركو لا تتخذون خيالتان منه منه إن أبكو إياتي مرتا ساكارا بحلقو وارو واريري خمرديو ورزقا عنته البلي إيا دبسك إيا خلقي وحيكالا منافعا إلا إلا إسميناه حسنا واناكسا إن في ذلك أرنتا قدير هذا لا أية تسيد وين باكوسوغان لا يدين تصي حق إيا في إيبه لقوم يعطلون وحجرناية وأوحا وعوجولي حبوك هذا يا ربنا إلى النحل يشنيده أني تخيدي يا للمن الجبال بورها بيوتنا قالوا كل خالق رفيق أياك يا لنا سبورا ماشد دلجة أيك على إذا ومن ماش الجري كذا ماشد دلشنا أخليك يا لله ومن ماكياي يعيشون كوسة مين خل بارتي كدويل ولا دلاليه أو كذا ماويل Kolka samalla haluaa, että näytä, että hän kertoo, että hän on jo valaista, että hän ei kertaa, että hän on valossa, että hän on, mutta mitä hän arvustaa? Halbarballe jyrä. Hän dollnuttaa kaikkaa kuri, että kaikkaa jyrä. Mutta balkeen, että يا حتعاون الله ركيم يا ضوء تأمر البون كل كعجات كح المرة سيراد دو دن واجي سجيت البالجاس هل سنواجه كوسكيا دال مرة حداه عنده هلوش كعجات جاية كل كسو مك جدار كل من كل ثمرة ميرك كل جيس فصل وكذا سبور الراد بيكى خبيجا والغري قاعد صودا قيساميل حولنا ان تلمان لهم بيسوقها ليسا ماسا يقوصها ليسا ملبك المعيه وحيه اللعنة وقود انتا اللعنة جفي منيس هذه ما سوكرتها وإلحام من الله وحال ليه أيضا إلحام فصله كي قاد سبول ربك ربك أو دائنك أوكوصها ليهي درولا يقول الله يخرج يهي من بطونها شنية علوشة واحا كبحا شراب واحل عبا ملبكي مختلفن الوانه واش خلاف سياد او گيدها شينز و داغدي يامن خلقو سميي قربا مدو مرابكا قربا گودوذن قربا قربا ميدب كيسو اسكو دفنياه كل كان ميدب يكل ادون ايوناي هاي الى وحو يريفيي وها فو سغن مرابكا شفاء و داو ثل ناس صبنا عليه الصلاه والسلامت نورن باوييمين و هو شاگاي مين ورالك سو marka soo yiri wadaadkan walaalahay wa soo maayaayo naftayni ka baxdan ka yaabna asfghi asala mu nabiyi hogaanki warka la faray yawarki nabiga qoonse lay calaashan mar buu waxay ku yiqiinayaygu xalashay dhagaxda hadii أحسن نبيوا ما يقول Tough Asaman هل يمكن حول السلام اها التراكة اوباع MS! هو دقينا thànhفان يقول كله..صدق الله وترجى هذا اكثر بشفاء والنازم لذلك في الاس incapor 900 50% وفضلك ومع التراحل بالفعل واحد COLوج فقط وم потреб واسم من było الى براسطة حق التي صادق مثل الى أفراد إنه مرع مالو بالنيات كل أول كالنبيكو حقوي كلها مالبكو وأحكا دويه فيه الشفاء للناس حدنا وعاكا نسبة لديه إنوية وقاليه إنو وقالي الله إنو مير ميرو ما يعصب الله ساريه ما كيناد الله جريوي هذه بضاعتنا فدت إلينا كل دعارتي إلى مالبك إلى حبك هذه وحيب أن لو قشقوشا كل ساحبوب هي الشراء هي ربطنا عندي جاي كل كوالينا جاعف بديجي حمل كيالك مكاني هذه بضاعتنا شو ده فيه شفاء للناس إن في ذلك أرنت أقولي لو حاكون سرًا لا يتنتصد. يا تنسى تد كوم مند كتفكرونا فكروا والله ربواي خلقكم مركي هراء وايد عبوراي ثم عبوري ذيك جذلنا كتوافقكم وايد أحسنالي اوه الله لمن اياه وميكو محاين كميدا من قار يلدون لونك ايوه الى ارض للعمر امركا اوليتا ودادو انت اكبرته وقال انتو لافو وقال انتو لافوه وقال انتو درموه قال الله حضوه انا قون سلام عليك لكي لا يعلم انو سنوغان بعد علم يساقو حيقيني انو علمي سوى ديوية ماندوكو ما ضهي يساقو اول المان لوشيق ونجن انتو دورو إني أول براءة كل خاص وكران ما كان مسك أحدي أول وح سن قانون وكل شيء جري أول وراي هذا الباقي أكتر ما قبل بعد كل شيء حتى أن كل شيء كم هذا البراءة هاي لكي لا يعلم منو سن بعد علم أقون كذب شيء وحلا عبد الله بن عباس براءة هاي برقع قافك حفريه أمريك شو هواهين هذا إسكو ما تردرمو ريبا نتلا تجربي هاي أيها الأوغادي ذلك حدا ماذا لكن قبك أهل العلمية غير إبادة أهل الله بمال لكن أهل جيلة أهل كانت أهل الله فهو إسكوذر درمال ذلك إلهي علم بعد علم شيئا إن الله يبوين علم اللهم كيسي أهل مديس قدير وحوال باكرون ومن ثمرات النخيل تمرت مرهذا قاركوديو ونعنابي حينبيالك تتخذون كيالتان منه إساقا سكارا وأهل يا ورزقا عن حسنا حسنة ونجز إن في ذلك أنت جد يا لهو حكوسا لاية تنسد لقلم يد يعقلون وحجرناية وعوو كوتاسيج خبواك خبر عوو كوتاسيج كوتاسيج إلى النعل الشملي هني تخيدي له من الجبال برا بيوتنا كله ومن الشجر يلا بيوتنا كله ومن ماك يعيشون أيكوسا يسافر كود الجليان بيوتنا كله Summa korkaisen ligiä, laiton alla, että kyllä, on sinne, min luulet, että mara, minä rabbiki فيه وحقوسا شفاء دواء للناس ذاتك إن في ذلك أنت على قدر الله وحقوسا لعية توصف لقوم تجد يتفكروا مسح ولا شقينا إذا قلوا يبوينا خلقكم حروئين أمي ثم كذلنا يتوافقم بين دماين أيها أنتم محيدين كمذا من قال يردوا لنا قالوا إلى أرض العمر أمريكا نروحن قل لا ولبا يلسكو درميا خلف نقول أيه دل لكي لا يعلم إنسانو جم بعد علم أقوم كذب شيئا واحدا إن الله يبويه عليم الله دوما يسيح والكولا وأقوم بدنه كذب واحد أوله والله فضل بعدكم والله يبويه ف الله لواديراتي بعضكم قاركين على بعض قاركي الكل رزق حق دفته اسكو على الله ما منكم الغني والمتوسط والفقير قالين لولادهم فمن الذين كوما فضلوا رزق باللسيه براد الرزق نفس اللسيه كوما نقايا علاما كيركي كن نقايا اي ملكه بانتي. أي مانهم أو دا دا. أو اي مانوم قمايالكود او اي با كسيي ادماداده ان ادوخ كسيشيدمو او غولين او فهمي يره اي في اي مع الحق يشي ورقيب والله أفأ بمنحة الله إلى بر واقب مين والله هو أبا وين جعلوا يا لكم الدين من أنفسكم نفبيلكم أزواج هؤلاء حواء حوا جوهم أي أبو البشر هذا أنتي كرنا إن جابنا الله كل ك إله ذا الدين ك هؤلاء ودينك سميعي هو إدين سميعي فجعل اللهكم من أزواجكم حوان كابغتان بنينا أوليل هي وعفدة هذا يكتو إلمه الموت يدد بارها ورزقكم يبقوا إذن من الطيبات أشياء حلالة يأف بالباطل وعن كتير يأسانا ميئي يؤمنون الرميان وبنعمة الله مرواقذ إبقوك الله ليسين هم إياها يكفرون ويدين ويعبدون أي مشركين تعابدين من دون الله يبقوا إياكا ما وحقون وأن الله يملك لهم إياها في عنتم من السماوات عن ربكه كاينه والأرض دونك عنتك سوبحين شيان واحده او يستطيعون ستديمون ام باوزين ارابينك كاينان دونك عنتك كاينه فلا تضرب هيالينا الا يبوينا الامثال اللمديال واحلام اذا مجرد الى مثل او سمايننا ان يعلم وأنتم إذنك أدومها أسا لا تعلمون وهذا أكتهم لما أركوا كلك إبوح لماذا مجروا إذنك أي إبوح لماذا جرو حق الغالينين والله إبوين فضل وأبديي بعض لكم غاركين بو على بعض غاركيك في الرزق يفتأ وأبديي والله إذنك مصر من دقالها غني هي متوسط هي فقير بواليبه فمن الذين كوي معها فضلوا وأبديي حزقك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 يدينك أن بفيالك نيبو أزواجنا هوان دينك يالي وجعل أباو يالي لكم بدينك من أزواجكم هوان كنا بنينا ويلة في أوعة فدة أدلكتو أدلكتو نوال ليلة عروت عروت لدينا حفدوال ليلة ورزدهكم إلى ويد عنصي من الطيبة أشياء ونرسل أقبل باطل مع أكجر بايو منو مشي كنت الرومانيان فبالنيمة الله الرقدي أباكوا كل دستي هم مشركين يكفرون اوه دي ويعبدون وحين عابدايا من دون الله يباوين كسوك ما وحنا لا يملك لهم إياقا فزقا بف من السماوات إلى الهالحقود إلى الهالحقود إلى الهالحقود شيئا هبا يرته عنه اي عابدايا وو لا يستطيعون إني يوحكينا ان اوهدين فلا تضربوا أيها العبودة دوما إباداتي هؤقدرين إِنَّ اللَّهَ يُؤَدِّى أَلَمْ سَأَلَ اللَّهُ مِجَال وَلَمِيدَ مَجْرُهُ إِنَّ اللَّهَ أَيَبُوَيْنِ فَيَعْلَمُ <تصفيق> كُحْوَ الْبَأْيِ أُرْيَاهُ وَأَنْتُمْ إِلَيْهِ كُسُ لا تَعْلَمُونَ وَحَمَّ أُغِيدِينَ وَاللَّهُ